صل وسلم وبارك عليه وعلى اله تجلى العرق في عالم كون الواسع واسع تجلى القضاء بالبشان فضله في القريب والشاسع يتضح عليه قال مولى الذي لا تنحص ربانه بتعداد ولا يمل تقرانه بكثرة ترداد حيث موزع من عالم الامكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان قد التشر أسرارهم في الأكوال فما من سر الاتصل به قلب منيب إلا من سوابه قد لله على هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي, يا حبيبي من حضرات الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحر في تعقل معانيه الجنان انتشر من في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجة هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى سراط مستقيم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلا اللهم صلي وسلم